ومن تزكى فَإِنَّمَا يتزكى لنفسه وَإِلَى الله المصير وما يستوي الْأَعْمَى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء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 وقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله in de moor, in in min al in de in de hoorn, in de hoorn, in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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم سيموتوا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 وَلَمْ نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إِنَّ الله عالم غيب السماوات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عليم